السلام لك يورجيوز زول اسم العظيم اختارك الرب يسوس شع زكرك في لخلي فقدمت أيها المفار الى دخلت يانوس واخذت كل كفار بعلامك باستضروس دخل ديارس على وجهك النعمة جميلا في شخص تضيح مثل النجمة فقل لك يا مهتر أنت من أي مكان أنا لي ثلاثة عوام رأيت مثلك إنسان فما حدك عندي حتى تيتلام تعالى واخبرني أنت من أي مكان بحق يا سارة بط يا إنسان عن واجهتك كان وزيرا او سلطان تقلق أورجيوس انا اخني أنستاسيوس وانا عبد الرب ييسوس في خريستوس يا بلدنا نسبتنا في فلسطين فيها مربان ودخل ديانوس تعال عبودنا وسان وبخر يا محرس وانا اكتب لك فرمان فقال وجور جيوس انا نسل الكرام كيف تأمرني منجوز ان اعبود الاصناق فأمر دخل عذاب القديس والأجنب قضروا ضربوا بالدبابيس سبعة سنوات عدة يقاسي ثلاث عبوح كل شدة في محبة رب الارباب ثلاثمیتت قدمت على اسمه القدس وحبًا في رب الكوات المحي كل نفوس وفی راب عموتا ماضب وأخذ واخد الشهاده ون سبعة أكليل سافر بالنعمة من عند الرب القدس وانا لك للشهادة بشو سبورك عرقي السلام لك يا باطل يا طائق كل الفرسان يا من من أجلك خزي عباد الأوفان يا بذنس يا ابن يا نسطسوس يا حبارنا <تصفيق> يا بيسيا عب اِسوس بخيرس خوست بسيريز مكيا فل كل المُؤمنين كل كل كل كل إلى مارن موسیقی